أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من داو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 وَمَا كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين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 وَلإِن أأَذَقنَ إِ سَانَ مِن رَرحمَةً ثمُ نَ زَرْنَ مِنهُ إَّهُ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 أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أوجاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُنادُونَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَّا إِلَّا هُوْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 منه ومن من قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية من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 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعَجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ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 قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَ الْتَنَافُ فَأَكْثَرُوا تَجْدِالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِاللَّهُ إِن شَاءَ أَوْ مَا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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَابُتْ بِإِيمَانِ مَن كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا نَوْمٌ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالُوا إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ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 قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وَقَالَ كَبُ فِي بِسممِ الل مجرْهَا وَمُرسَ إِ رَبّ لَ غَفُون وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ كَمَا عَهَدْنَا وَلَا تَكُنْ يَا مَعَ الْكَافِرِينَ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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اربط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا مَا كُلْ تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم مودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركه آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشعد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربنا وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ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 أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِي مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ لََا قَمِ أَرَأي تُم إنِكُ تُ على بَّينَةٍ مِ الرَببي وَآتَانِي مِنهُ رَحْم وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيدُ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَمْشِ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ فَقَالوا فَقَالَتْ مَتَّعْتُمْ فِي دَارِكُمْ سَلَاسَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وَمرْرَأتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَت فَبَ الشَّرغنهَا بِإسحطَوَمِن وَرَاءِ إِاسْحَا طَ قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب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 فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوك إن إبراهيم لحليم أواه منيب أعرض عن هذا إنهم قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا نوطا سيئ بهم وضاق بهم ذَرُوا عَنْ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عسيب وَجَاءَ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيَّ وَمِن قَبْلُ كَانُوا قال يَا قَوْمِ هَلْ أَبْلُغُنَّ أَحَدًا أَمْ أَنَّا مَعْكُمْ مُسْلِمُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رجل رشيد.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 الَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۚ بَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهُ عَاقِبَةً ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ من مَسْوَمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ عَالِمٍ لَبِعِيد وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 أشياءهم ولا تعتموا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أنت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 ويا قوم لا يجرمن لكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وَاسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لا نراك فينا ضعيفا ولولاك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قول يا قوم اراني طي اعز عليكم من الله واتخذتموه ورااكم زهدي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 أَلَ بُورِدَ لِمَذْيَنَ كَمَا بَعِيدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَأُعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الرفض المورود وأطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المرفوود ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ حَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُ غَيْرَ تَدْبِيرٍ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما يشاء ربك عضاء غير مجذوذ فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل واننا لموقف نصيبهم غير منق وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُصِّلَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوفَّيَنَّ لَهُمْ رَبُّكَ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 من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر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 ناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جنن من الجنه والناس اجمعين وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا على مَكَانَتِهِمْ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 والشمس والقمر رحيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مجرد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 لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبا إن أبانا لفي ضلال مبين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 لا تقتلوا يوسف وعلقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تقننا على يوسف وانه له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب واننا لولا حافظون قال انني لا يحزنني ان تطلبوا بي واخاف ان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 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَن يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الرئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُوا بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا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 أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السون أَوَّلُ فَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَعَلَى فَيَأْسَىٰ سَيِّدُهُ لَدَلَبَ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 إن كَانَ قَمِيصٌ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاِن كَانَ قَمِيصٌ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسِكِينًا وَقَالَتْ خُرُجُوا عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أكبرنه وقطعن أيديهن وقل عاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 129. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمروا ليسجنن وليكون من الصاغرين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 إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِي إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَعْوِيلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي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 سَي ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يشكرون.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 الله. أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهُ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّامِ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 غير من راسه قضى الامر الذي فيه استفتيان وقال للذي ظن ان انه ناج منهم الكوني رب فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد قمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون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 لَسُو وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِي بِي فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ نِسْوَةِ لُوطٍ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ ربي 119. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل لحاش لله ما علمنا عليه من قالت امرأة العزيز الآن حصى الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخارج. إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ